والله مولانا وهو العليم الحكيم واذا اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا فلمَّا نبأت به واظهره الله عليه واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض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 فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات Muslimat, mؤmina't, qanitá't, taibat, Tائbá't, tائbá't, ábidá't, sáihá't, thaybá't Ya أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم, قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا هَ الذيينَ آمَ tubu إلى الله تُب إلى الله تَبَة النَّ صُحَاب س رَبّكُم أَكَّركُ وَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار. يَوْمَ لَا يُخْزِي النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يسع بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا يقولون ربنا أتمن لنا نورنا وغفر لنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين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 كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار معد الداخلين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 وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِرُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُوبٍ وكانت من القانتين